اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المستضعفين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين